باب ما جاء في الطهور وماذا قال أفضرنا مسلم إبراهيم قال حدثنا أبا منه وابن يزيد قال حدثنا يحيى وبي كثر عزيز عن نبي السلام عن نبي مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله يملأ النزان ولا إله إلا الله والله أكبر يملأني ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والوضوء ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فبائع سوف معتقها أو موبقها ومن قال حدثنا سعيد مؤامر عن شعبة عن أبي إسحاق عن جرين النهدي عن من بني سليم قال عقدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو قال عقدهن في يدي ويده في يدي سبحان الله نسف الميزان والحمد لله يملأ الميزان والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض والوضوء نسف الإيمان والصوم نصف الصبر وبالي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصول والأعمش عن ساني بن بن جادي ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيبوا ولن تعصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وقال الآخر أن من خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني حسان معطيه أن ابا كفشة الثلولي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدوا وقارب وخير أعمالك ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنون باغٌ إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم الآية وإلى حدثنا عبد الصمد بن عبد قال حدثنا شبت قال حدثنا مسعود بن علي أنحك المتأم أن يسعد رضي الله عنه كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد وأن علي رضي الله عنه كان يتغبه لكل الصلاة وطل هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم وإلى أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن, عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ ابن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. عما ذلك قال حدثت أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنهما حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى النبي على ذلك قوة، فكان لا يدعو الوضوء لكل صلاة. ومن قال اخوانا عبيد الله بن مسعى عن عن عقبه بن مرتد عن ابن بريده عن أبيه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه حتى كان يمفتح فتح ما كتصلى بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رايتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال اني امد صلاه يا عمر قال ابو محمد فدل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معنى قول الله تعالى إذا قمتم من الصلاة فصلوا وجوهكم الآية لكل محدث ليس للطاهل ومنه قول بسم الله والصلاة والسلام على وضوء الى من حدث والله اعلم باب في الذهاد إلى الحاجة، وذل قال أخبرنا يع lập بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو على أبي سلمة عن المغيرة المشوبة رضي الله عنه أنه قال أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الحاجة أبعد، وذل قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير مجازم على مسيرنا أن عمري بن وهب عن المغيرة المشوبة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد، قال أبو محمد هو الأدب. باب في التستور عند الحاجة أぶり قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خصيب الحميري قال أخبرنا أبو سعيد الخير أنا بيروت رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتاح فلا من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج من استجمر فلا من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج من أكل فليتخلل فما تخلل فليلفط وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا كثير رمل فليستبره فإن الشياطين يتلاعبون بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن قال أخوان حجاج جامع من هذا قال حدثنا مهدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي عقوبة عن الحسن بن سعد المولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأنه قال كان أحد مسخر به النبي صلى الله عليه وسلم لم لي حاجه هدف او حائش نخل باب انه عن استقبال القبله لغاث او ضرر ابي قال اخبرنا ابو عاصم علي الجريج عن عبد الكريم ان الوليد بن مالك بن عبد قيس يعني محمد بن قيس الموله ساهر بن علي بن انساهر بن قيس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت رسولي الى اهل مكه فقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر عليكم السلام ويأمركم إذا خرجتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وبهي قال أكبرنا أبو نعيم قال حدث ابن عينة عن زهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بون ولا تستدبروها قال ثم قال أبو أيوب فقد من فوجدنا مراحيض قد بنيت عند القبلة فننحرف ونستدبر الله قال أبو محمد وعاد أصح من حديث عبد الكريم وعبد الكريم شبه المتروف باب وبيه قال حدثنا عمرو بن عون الأعمي السلام بن حرب عن الأعمشي أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض قال أبو محمد هو أدب وهو أشهى من الحديث المغيرة في باب الرغبة في استقبال قبليه وبيه قال أخبرنا يزيد مهران قال حدثنا يحيى المشايد أن محمد يحيى بن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رقيت على ظهر بيتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبينتي مستقبل بيت المقدسي باب في قائمة وذي قال أخبرنا جعفر بن عل قال بان الأعمش عن بيوئل الحذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبابة في قلب وهو قائم قال أبو محمد لا أعلم فيه راهية باب ما يقول إذا دخل خلاء المحرمة وذي قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا حماد مزيد عن عبد العزيز أن مالك الله وأنه قالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائف باب الاستطابه ابي قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا يعقوبنا بن رحماني عن ابي حازم عن مسلم بن قردين بن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم إلى الراضي فليذهب معه ثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه قال اخبرنا محمد بن تقال قال لنا علي هو بن مسلم عن هشام عروه عن عمد بن خزيمة عن عماره بن خزيمه من ثابت الاوسي عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه جال ليس فيه إلا رجيع يعني لاستطابة باب أنه عن الاستنجاء بعظم أو روث وإنه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن عن عبد الكريم هو ابن أبي عن الوليد بن مالك من عبد القيسي عن محمد بن قيس المولى سهل بن حنيف عسال بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت رسول إلى أهل ما فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم السلام ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة قال أبو عاصم مرة وينهاكم أو يأمركم باب أنه عليه الجائب اليمين ومن قال أخبرنا وهب جريم ويزيد نهرون وأبو نعيم عن يحيى عن عبد الله بن نبي قتالة عن نبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس أحدكم دثره بيمينه ولا يتمسح بيمينه باب الألس جاء بالأحجار وقال حدثنا بن قال حدثنا, بن عدي قال حدثنا ابن الضارك عن ابن عجل عن نبي صالح عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما انا لكم مثل الوالد للولد أعلمكم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها وإذا استطفت فلا تستقب بيمينك وكان يأمرنا بثلاثة أحجار وينهى عن الروق وارجمة فقال يعني العظام البالية. باب الاستنجاء بالماء؟ ومن قال أخبرنا يزيد مهرنا عن شعبة عن عطاء بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته أتيته أنا وغلام بأنزك وإذا فيتوضا روي قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء الغلام بإذابة من ماء كان يستنجي به قال أبو محمد أبو معاذ اسمه عطاء بن منيع أدي ميمونة روى قال سعيد بن سليمان عن عباد من عوام عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن المسيب من جابتها قال حدثتني عمتي وفاة تحت حذيفة رضي الله عنه أن حذيفة رضي الله عنه كان يستنجي بالماء باب في من يمسح يده بالتراب بعد الاستنجاء. وبيه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن أبا بن عبد الله بن أبي حازم عن مولى لابيه ريرة عن أبيه ريرة رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أئتيني بوضوء ثم دخل غيضة فأتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده بالتراب ثم غسل يديه. وبيه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبا بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وله قال أخبرنا مالدن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردت عن به أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج من الخلاء قال غفرانك باب في السواك وله قال أخبرنا يحيى بن حسن قال حدثنا سعيد مزين عن شعيب بن حذحABI عن أناس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكترت عليكم في السواك وله قال أخبرنا محمد بن إسحاق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 قال أخبرني داود بن حسين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة مرضاه للرب باب السواك عند التهجد وبالي قال أخبرنا سعيد بن ربي قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل عن حديثة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى التهجد فاه بالسواك باب لا تقبل صلاة بغير طفون ولي قال أخبرنا سهل بن محمد قال حدثنا شعبة عن قثادة عن أبي المليح أن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهول ولا صدقة من غلول باب وما تلح الصلاة الطهور وبه لي قال أخبرنا محمد يوسف عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقل عن محمد بن الحنفي يتدان علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم باب كم في الوضوء من الماء وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاعي وملي قال أخضرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الشعبة قال أخضرني عبد الله عبد الله قال سمعت أناس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوكي ويغتسل بخمس مكاكيكا باب الوضوء من الميضاءة قال اخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبيد عبدي معود بن عفراء رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا فآخذ ميضاءة لنا تكون مدا وثلث مجد او ربع مدل فاسكوب عليه فيتوضؤ ثلاثا ثلاثا باب التسمية في الوضوء وذي قال عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو عامر عقدي قال حدثنا كثير مزيد قال حدثني ربي حضور عبد الرحمن بن ابي سعيد القدري عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يدكر في أنفسنا وتوضعنا من البحر وجدنا في انفسنا من ذلك فخشينا ان لا يكون طهورا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا منه فانه الطاهر ما الحلال ميته ولذي قال أخبرنا محمد مبارك عن مالك القراءة العصف عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من أهل الأزرق أن المغيرة النبي بردة وهو رجل من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نركب البحر وما على القدير من الماء فإذا توضانا به عطشنا فنتوضأ من باء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضه ماؤه الحل ميتته بابنا نضوء من الماء الراكد و قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبود أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه باب قدر الماء الذي لا ينجس وبه لي يزيد مروان قال انا محمد بن إسحاق عن محمد بن زياد بن زبير عن أبيد الله بن عبد الله بن عمر عليه رضي الله عنه وأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسال عن الماء يكون بالفلاد من الارض وما يلوغه من الدواب والسباع فقال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ووهي قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا ابو عن الوليد بن كثير ان محمد بن زياد بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يلوغه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء كلتين لن يحمل الخبث بابنا الوضوء بالماء المستعمل وبه لي قال أخبارنا أبو الوليد الطيارسي وأبو زيد سعيد من الربيع قال حدثنا شعبته عن محمد من أكذري قال سمد جادرا رضي الله عنه يقول يا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا أعقل فتوبأ وصب من وضوئه علي فعقلت بابنا الوضوء بفضل وضوء المرأة امينه قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا يزيد عطاء عن سماك عليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قامت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاقتسلت في جفنة من جنابة فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها يستحم فقالت إني قد اقتسلت فيه قبلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس على الماء جنابة قال أخبرنا عبيد الله عن سفيان عن سماك بن حرب عن أيت جماعة بن عباس رضي الله عنهما أن عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب الهرة إذا ولغت في نائي ومن قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال بنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن بنت عبيد بن رفاعة عن كفشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا وجاءت فرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإنام حتى شربت قالت كفشة فرآني أنظروا فقال أتعجبين يا بنت أخي قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست في نجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات باب في ولوق الكلب وبيلي قال أخبرنا وهبو بن جريم قال حدثنا شعبة عن أبي الثياح عن مطرق عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولق الكلب في الإناء فصلوه سبع مرارا والثامنة تعفروه في التراب باغ الفأرة تقع في السمن وبيلي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عرينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن ميمونة رضي الله عنها النفارة وقعت في سمن فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوه باب الاستقاء من البول وبهذا قال أخبرنا المعلب مؤسد قال حدثنا عبد واحد مزياد قال حدثنا الأعمش المجاهد عن, عن بن عبد عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال فقال إنهما يعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير كان أحدهما يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول قال ثم أخذ جريدة رطبة ف غرز عند رأس كل قبر منهما قطعة ثم قال عسى أن يخفف عنهما حتى فيبسا باب البول في المسجد وبلغنا لاحدنا جعفر ربه قال ان بان يحيى سعيد عن أنس رضي الله عنه وأنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام بال في ناحية المسجد قال وصاحبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفهم عنه ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بوله باب البول الغلام الذي لم يطعم قري قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس وحدثناه عن يونس أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبه عن ربي قيس بن تميم رضي الله عنها أن اتى النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله لم يبلغ أن يأكل الطعام فأجلسته في حجره فبال عليه فدعا بما فنضحه ولم يغسله باب الأرض يطهر بعضها بعضا قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سالت أم سلمة رضي الله عنها فقالت إن امرأة أطيل ذيبي فأمشي في المكان القذري فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده قلت لأبي محمد تأخذ بهذا قال لا أدري باب التيمم. أبيه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عوف قال حدثني أبو رجائي عطارديه أن عمران بن حفص رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم نزل فدعى بوضوء فتوبت مروديا بالصلاة فصلى بالناس فلما انتفل من صلاةه إذا هو برجل معتزل لم يصلي في القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصاب في جنابة ولا ماء فقال رسول الله, صلى الله عليه صلى وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك وبيني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن نافع عليك بمسال عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن نبي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرتهما الصلاة ورس معهما ماء فتيمم ما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء بعد في الوقت فعاد أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر ثم آت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاكر ذلك فقال للذي لم يعِ نصت سنته وإجزأتك صلاتك وقال للذي توب واعذ لك الأجر مرتين فابن التيمم مرة وليقال حدثنا عفان قال حدثنا أبان يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبز عن أبيه عن عمار بن ياسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين قال عبد الله صح إسناده وليقال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ايش رضي الله عنه أن استعرك قلادة من اسماء رضي الله عنها فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه في طلبها فادركتهم الصلاة فصلوا من غير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمومي فقال أسيد المحضنين جزاك الله خيرا فوالله ما نزل به أمر قط إلا جعل الله لكن منه وخرجا وجعل للمسلمين فيه بركه باب في القسم والجنابه وبه اليه قال اخبرنا ابو الوليد قال حدثنا زائلته عن سليمان عن سالم بن ابي الجعد عن بن بن عباس عن ميمونه رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء فأفرغ على يديه فجعل يقصر بها فرجه فلما فرغ مسح بالأرض أو بحائط شكل سليمان ثم تنضمض واستنشق فغسل وجه وجراعه وصد على رأسه وجسده فلما فرغ تنحى فغسل وجليه فأعطيته ملحفة فابى وجعل ينفض بيده قالت فسترده حتى اغتسل قال سليمان فذكر سالم أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان من الجنابه وذلك قال أكبرنا جعفر بن علي قال حدثنا هشام وعروت عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ فيرسل يديه ثم يتوبأ وضوه لصلاة ثم يدخل كفه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا خيل إليه إلي أنه قد استبرأ البشرة غرف بيده ثلاث غرقات وصبها على رأسي ثم اغتسل قال أبو محمد هذا أحب إلي من حديث سالم بن أبي الجعد فابن الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد ويلي قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ويلي قال أخبرنا جعفر بن ع قال أنبأنا جعفر بن رضى عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو باب من ترك موضع شعرك من الجنابتي وفيدي قال أخبارنا محمد بن الفضل قال حدثنا حمد مسلم عن عطاء بن سعيد عن زادان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرك من جنابتي لم يصبها الماء وعيد بيها كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره باب المجرور تصيبه الجنابه وبهي قال أخبر المغيرة قال حج بن قال بلغا أن عطى ابن رباح قال إنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رجلا أصابه جرح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاقتصال فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العيل السؤال قال عطاء بلقني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح باب في الذي يطوف على نسائه في غسل واحد ولي قال حدثنا بن قال حدثنا حماد السلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وأن رسول الله, صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في يوم واحد وبله قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد سلمة قال حدثنا ثابت عن nickel رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في لألة واحدة أجمع باب ما يستحب وإي يستتر به وبل قال أخبرنا حجاج من هالين قال حدثنا مهدي الميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي یعقوب عن الحسار بسعد مولى الحسار على نهاية عن عبد الله بن جعفل وعنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خلفه فأس به أحدا من الناس وكان أحب ما سترى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل باب الجنوب إذا أراد أن ينام ولي قال أخبرنا عبد الله بن مساء عن سفيان عن عبد الله بنان عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه قال سأل عمر رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصيبني جنابة من الليل فأمره أن يرسل ذكره ويتوضع ثم يرقله ومنه قال أخبرنا أحمد من خالد قال حدثنا محمد من إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن نبيه قال سألت عائشة فوضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا أراد أن ينام وهو جنوب فقالت كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام باب الماء من الماء وبه إله قال أخبرنا يحيي بن موسى قال حدثنا عبد الحزاقي قال أنبانا بجريج قال أخبرني عمر بالدينان عن عبد الرحمن بن سائب وكان مرضيا من أهل المدينة ان ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء قال عن عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بن شهاب عن, عن سالم السعيدي رضي الله عنه كان قد اثرى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو ابن خمسة عشرة سنه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي رضي الله عنه ان الفتيه الذي كانوا يفتون بها في قوله الماء من الماء رخصه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها في اول الاسلام ثم امر بالالتزام بعد قال عبد الله وقال غيره قال الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد ويني قال أخبرنا ابو جعفر بن محمد بن بهران الجمال قال حدثنا مبشر الحلادي عن محمد بن ابي قستان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال حدثني ابيه رضي الله عنه أن الفتيه التي كانوا يفتون بها الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام او الزمان ثم اغتسل بعد باب في مس ارتكاب ومنه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل بام في المرأة ترى في منامها ما يرى جلو ومنه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن عطائم الخرساني قال سمعت سعيد من مسيبي يقول سالت في خالة بنت حاتم من السنمية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المرأة تحترم فأمرها أن تختزل ومن قال فرنا عبد الله المصالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن قال حدثني عروة بن سُبْرِي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت وأن أُم سُليمٍ أم بني أبي طالحة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى رجل أتختزل قال نعم فقالت عائشة رضي الله عنها قد أفكي التي أتر المرأة الله عليه باب في من يدخل يديه في الإناء قبل أن يرسلهما وبيل قال أخبرنا هاشم من قاسم قال أنبانا شعبة قال أخبارا للنعمار الرسالة قال سمعتون عمر بن أوسن يحدث عن أوس بن أبي أوسن أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا فقلت أنا له أي شيء استوكف ثلاثا قال غسل يديه ثلاثا باب الوضوء ثلاثة وليقى الأخبارنا أنصر بن علي جهضمي قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن أن عمران بن أبانا مولى عثمان بن عثمان أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثم قمته وغسل وجهه ثلاثا ويدين ثلاثا ومسح رأسه وغسل ذليله ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأ ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم صلا ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وفر له ما تقدم من ذنبه باب الوضوء مرتين مرتين, مرتين وبه قال احد هنا يحيى بن عبد العزيز بن محمد بن خالد بن عبد الله ان عمرو بن يحيى انبه عبد الله بن زيد رضي الله عنه دعا بثور مما ان فساه على يده فغسلهما ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاثا ويديه للمشفطين مره مرتين, مرتين ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا ويلي قال اخبرنا يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن ابي ان عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو منه باب الوضوء مرة مرة أُذِلَّ قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زيد المؤسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أنبئكم أو ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة أو قال مرة مرة أُذِلَّ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثني عبد العزيز محمد بن دراوردي وقال حدثنا زيد المؤسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وجمع بين المضضات وليس باب ما جاء في اسباق الوضوء وذهبي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن ابن عقيل عن سعيد بن سيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سمعه يقول الا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات قالوا بلى قال اسباق الوضوء على المفروهات وكثره القطع للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاه ابي هريره قال حدثنا عبده مسعود قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن سعيد بن مسيب عن ابي سعيد رضي الله الله عنه وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بنهوه وبيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد زيد عن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومرنا بإسباب الوضوء باب في المضمضات وبيه قال أخبرنا أبو ليلى الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا خالد بن وعلقمة الهمداني قال حدثني عبد خيل قال دخل علي رضي الله عنه الرحبة ما صلى الفجر فجلس في الرحبة ثم قال للولاة اللهم إيتيني بطفو قال فأتاه الغلام بيناء فيه ماء قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأدخل يده اليهنى فملأ فموق مضمض والسنشق ونفر بيده اليسرى فعلى هذا ثلاث مرات ثم قال من سروا أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره قبلي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن بن عقبة المرادي قال أخبرني عبد خير بإسناده نحوه باب في الاستشاق والاستجمال ومن قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عائد الله بن عبد الله قال سمعت أباه لي رضي الله عنه يقول من انس انشق ومن انس امرث باب في تخليل اللحية ومن قال اخبرنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عام بن شقيق عن شقيق ابن سلامه قال رأيت عثمان رضي الله عنه يتوضا فخلل الاحيه فقالها كذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا باب في تخليل الأصابع وبه قال اخبرنا ابو عاصم قال انبذ رزيد قال اخبرني اسماعيل بن كثير عن عاصم النقيط صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق رضي الله عنه على عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا لا توضأت فأسبق وضوءك وخلل بين أصابعك باب ويل للأعقاب من النار ومن قال أخبرنا يزيد مهران قال أمبانا جعفر بن خالد عن مصير عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبق الوضوء وإذا قال أخبرنا هاش بن القاسم قال أنبانا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال كان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة ويقول أسبغ الوضواء قال ابن القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للعاقب بن النار قال ابن محمد هذا أعجب إلي من حديث عبد الله بن عمر باب في مسح الرأس والأذنين وإذا قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عابر بن عن شقيق بن سلمة قال رائف عثمان رضي الله عنه توضى ف ظاهرهما وباطنهما ثم قال ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت أو كالذي صنعت. باب ثان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ لرأسه ماء جريدة ومن قال حدثنا يحب حسان قال حدثنا ابن لهيأت قال حدثنا حبار واسع عن أبيه أن عبد الله بن زيد من عاصم رضي الله عنه وأنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضأ بالدحبة فمضمض واسفنشقة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه ثلاثة ثم مسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم مسح رأسه بما غير فضل يديه قال أبو محمد يريد به تفسير مسح الأول. باب المس على العمامة أذري قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدنا الأوزاعي عليحية أنبي سلمت عن جعفر بن عمرو بن أمية الطمرية عن النبي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مس على الخث والعمامة قيل لأبي محمد تأخذ به قال إي والله باب في نضح الفرج بعد الوضوء أذري قال أخبرنا قبيس تقارضان سفيان وعند زيد سلم عن عطاء بن يسالين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة, مرة ونبح فرجه باب المنديل بعد الرضوء قال اخبرنا عبيد الله بن موسى علي بن ابي ليلى عن سلمة بن قهيدن عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سالت ميمونه رضي الله عنها قالت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من جنابه فقالت كان يتاب الاناء فيفرق بيمينه على شماله فيغسل فرجه وما اصابه ثم يتوضا ووضو احل ثم يمسح راسه وسائر جسده ثم يتحول فيغسل رجليه ثم يتاب المنديل فيضعه بين يديه فينفض ما اصاباه ولا يمسه باب في المسح عن القضين وذهبي قال اخبرنا ابن عم قال حدثنا زكري إيدة عن عامر عن عروة بن مقيرة عن ذي رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ما فقلت نعم فنزل عن راحلتي فمشى حتى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرقت عليه من الإداوة فقسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل جبتي فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنتع قفه فقال دعهما فإني فمسح عليهما. باب التوقيت في المسحي وبلي قال محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو عن بن قيس أن الحاكم بن تيبة عن القاسم بن مخيمره عن شريح بن هادين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم يعني المسح على باب المسح على النعلين أذيل قال أخبرنا بنعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ومسح على فوسع ثم قال لولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت ما رأيتني فعلت لرأيت أن بعض قدمين أحق بالمسح المظهريما قال أبو محمد هذا الحديث مسخ بقوله تعالى ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إليه الكعبين بابا القول بعد الوضوء أذيل قال أخبرنا عبد الله بن زيد قال حدثنا قال أبان أبو عقيل زغرة بن معبد عن ابن عمه عن رقبة بن عامل رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قزوة تبوك فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصابعه فقال من قام إذا استقلت شمس فتوضأ فأحسن رضوء ثم صلى ركعتيني خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه فقال عقبة فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر الخطاب رضي الله عنه كان تجاهي جالسا اتعجب من هذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من هذا قبل أن تأتيه فقلت وما ذلك بأبي أنت وأمي فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء أو كان نظره إلى السماء فقال اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيه شاء باب فضل الوضوء ولقىنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا إليك مساعد ابن عن سفيان بن عبد الله أن عاصم بن سفيان أنه غزو غزوة السلاسل ورجع إلى معاوية رضي الله عنه وعنده أبو أيوب وعقبة المعمر رضي الله عنهما فقال أبو أيوب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر وفي له كما تقدم من عمل كذلك يا عقبة قال نعم ومن قال أخبرنا الحكى بن البارك قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء هو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء هو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب وإذن قال يحيى بن حسان قال حدثنا حماد مسلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ منها قصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه قال أما تسألني لما أفعل هذا قلت له لما فعلته قال هكذا فعل ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء وصلى الخمسة حات تثنبه كما تحات هذا الورق ثم قال واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إلى قول ذلك ذكرى للذاكرين باب الوضوء لكل صلاة وإلي قال أخبرنا محمد يوسف عن سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغضى لكل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث باب لا وضوء إلا من حدث ابي قال يحيى بن حسان قال حدثنا أحمد سلامة عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن نبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في صلاته حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أو لم يحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا باظن الوضوء من النوم ولي قال أخبرنا محمد بن الظارك قال أخبرنا بقية الولد عن أبي بكر بن أبي مريم قال حدثني عطية بن قيس الكلاعي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العينان وكاء السهي فإذا نمت العين استطلق الوكاء قال لأبي محمد بن عبد الله تقول به قال لا إذا نام قائما ليس عليه الوضوء باب في المدي ولي قال يزيد المهارون قال أبانا محمد بن إسحاق عن سعيد من عبيد بن السباق عن به عن سهر بن حنيف رضي الله عنه وأنه قال كنت ألقى من المدي شدة فكنت أكثر الغسل منهم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء قال قلت فكيف بما يصيب ثوب منه قال خذ كفا من ماء فانضحه حيث ترى أنه أصابه ساب <سألحك> <سألحك> الوضوء من مس الذكري. من قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال حدثني ابن حزم عن عروة عن بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ الرجل من مس الذكري. من قال أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان بن الحتمي عن بشرة بنت صفوان رضي الله <سألحك> عنها أنها سمعت النبي صلى الله <سألحك> عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال أبو محمد هذا أوثق من مس الفرج. وقال الوضوء أثبته. باباً الأوضوء مما مسّت النار وبيلا قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن أبي قال أخبرني عبد الملك بن أبي ذي بن حارثة بنهشام أن خالجة ابن يزيد الأنصاري أخبره وأن أباه زيد من ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأوضوء مما مسّت النار قيل لأبي محمد تأخذ به قال لا باباً الرصّة في ترك الأوضوء وبيلا قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن أبي قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمر بن أمية رضي الله عنه أكبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات في يده ثم دعي إلى الصلاة فألقى السكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضا باب الوضوء من البحر أبيه قال أخبرنا الحسن بن أحمد الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الزلاه عن عبد الله بن سعيد المخزونية عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن أبي رضي الله عنه أنه قال رجال من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أصحاب هذا البحر يعالج الصيد على رنت فنعزب فيه ليلة والليلتين والثلاثة والأربعة ونحمل معنا من العدل لشفاهنا.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 فصلاتنا عليه دعاء وسؤال وصلاة الله تعالى عليه تناء وتشريف كما تقدم الثالثة موافقة ملائكته فيها الرابعه حصول عشر صلوات من الله على المصلي عليه مرة الخامسة أنه يرفع له عشر درجات الثالثة أنه يكتب له عشر حسنات السابعه أنه يمحى عنه عشر سيئات الثامنة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 أنها ساب لكفاية الله العبد ما أهمه الثانية عشرة أنها ساب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقد تقدم حديث عن مسعود بذلك الثالثة عشرة أنها تقوم مقام الصدقة للعسرة الرابعة عشرة أنها ساب لقضاء الحوائج الخامسة عشرة أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه الثالثة عشرة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 أنها سبب لرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه العشرون أنها سبب لتذكر العود ما كما تقدم الحادية والعشرون أنها سبب لطيب المجلس وأنه لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة الثانية والعشرون أنها سبب لنفي الفقر كما تقدم الثالثة والعشرون أنها تنفي عند العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم الرابعة والعشرون نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم الخامسة والعشرون أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتركها عن طريقها السادسة والعشرون أنها تنجي منة للمجلس الذي لا يذكر الله فيه ورسوله ويحمد الله تعالى ويثنى عليه فيه ويصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم السابعة والعشرون أنها سبب لتمام الكلام الذي افتدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم السادسة والعشرون أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط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 واستولى على جميع قلبه وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإختار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه ولا أقر لقلبه من ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه إذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمذهه والثناء عليه وذكر محاسنه وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصاره في قلبه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 مانع له من نثيانها وقال آخر يعاد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعا له فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه طباعه أن تنتقل عنه والمثل المشهور من أحب شيئا أكثر من ذكره وفي هذا الجناب الأشرات أحق ما أنشده لو شق عن قلبي قري وسطه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 ومن أعرب عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمَر فذكره هنا كلامه الذي أنزله على رسوله وقال تعالى الذين آمنوا وتقم إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن إن القلوب ومن ذكره سبحانه دعاؤه واستغفاره والتبضع إليه فهذه خمسة أنواع من الذكر.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 الخامسة والثلاث الهسار لهداية العبد وحياة قلبه فإنه كلما اكثر الصلاه عليه وذكره استغلت محبته على قلبه فلا يبقى في قلبه معارض بشيء من اوامره ولا شك في شيء مما جاء به بل يصير ما جاء به مكتوبا مسطورا في قلبه لا يزال يقرأه على تعاقب أحواله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه وكلما زاد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه وسلم ولهذا صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهذه المتبعين له عليه خلاف صلاة العوام عليه الذين حبوا منها ازعاج عاجوا أعضائهم بها ورفع أصواتهم وأما اتباعه العارفون بسنته العارفون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة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 ولا يدري ما معناه لا يطابق فيه قلبه لسانه كما انه فرق بين بكاء النائحه وبكاء الثكلى فذكره صلى الله عليه وسلم وذكر ما جاء به وحمد الله تعالى على انعامه علينا ومنه بارساله هو حياة الوجود وروحه كما قيل روح المجالس ذكره وحديثه وهدى لكل ملدد حيران وإذا أخل بذكره في مجلس فأولئك الأموات في الجبال السادسة والثلاثون أنها ثاب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتكم معروضة عليه وقوله إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغون عن أمة السلام وكسب العبد أن بالخير بين العبد جبلا أن يذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله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 وحظوتهم لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه فأحبهم إليه أشدهم لو سؤالا ورغبة أن يتم عليه إنعامه وإحسانا هذا أمر مشاهد بالحس ولا تكون منزلة هؤلاء ومنزلة من يسأل المطاع حوائجه هو وهو فارغ من سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه واحدة فكيف بأعظم محب وأدله لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه لا ولو لم يكن من فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلا هذا المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرفا وهنا نكتس حسنة لمن علم أمته دينه وما جاءهم به ودعاهم إليه وحضهم عليه وصبر على ذلك وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأجل له من الأجر الزائر على أجر عمله مثل أجور من اتبعه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 وقال تعالى في موسى وهارون وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون وقال تعالى سلام على إلياسين فالذي تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور وقد قال جمعتم من المفسرين منهم مجاهد وغيره وتركنا عليهم في الآخرين الثراء الحسن وليس على الصدق للأنبياء كلهم وهذا قول قتالة إضاء ولا ينبغي أن يحكى هنا قولان المفسرين كما يفعله من له علاية لحكاية الأقوان بل هما قول واحد فمن قال إن المترك هو السلام في الآخرين النفس فلا ريب أن قوله سلام على نوح جملة في موضع نصب بتركناه والمعنى أن العالمين يسلمون على نوح ومن بعدهم من الأنبياء ومن يستضره بلسان الصدق والسلاء الحسن نور إلى لازم السلام وموجبه وهو السلاء عليهم وما جعل لهم من لسان الصدق الذي لأجله إذا ذكروا سلم عليهم وقد زحمت طائفة منهم النعطية وغيره أن من قال تركنا عليه ثلاء حسنا ولسان صدقا كان سلام على روح في العالمين جملة ابتدائية جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب وهو سلام من الله سلم به عليه قالوا فهذا السلام من الله أمنة لروحه في العالمين أن يذكره أحد بشر قاله الطبربي ولو الطبري وقد يقوي هذا القول أنه سبحانه أخبر أن المتروك عليه هو في الآخرين وأن السلام عليه في العالمين وبأن ابن رضي الله عنهما قال أبقى الله عليه ثناء حسنا وهذا القول ضعيف لوجهين أحدها أنه يلزم منه حذف المفعول لترثنا ولا يبقى في الكلام فائدة على هذا التقدير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 ا رابع لو كان السلام منقطعا مما قبله لاخل ذلك بفصاحه الكلام وجزالته ولما حصل الوقوف على ما قبله وتامل هذا بحال السامع اذا سمع قوله وترثن عليه في الاخرين كيف يجد قلبه متشوقا متطلعا الى تمام الكلام واجتناء الفائده منه ولا يجد فائده الكلام انتهت وتمت ليطمئن عندها بل يبقى طالبا لتمامها وهو المتروك فالوقف على الاخرين ليس بوقف تام فإن قيل فيجوز حذف المفعول من هذا الباب لأن ترك هنا في معنى أعطى لأنه أعطاه ثلاؤا حسنا أبقاه عليه في الآخرين ويجوز في باب اعطى ذكر المفعولين وحذفهما والاقتصار على أحدهما وقد وقع ذلك في القرآن كقوله إن أعطيناك الكوثر فذكرهما وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وقال تعالى فاما من اعطى فحذفهما وقال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى فحذف الثاني واقتصر على الاول وقال تعالى ويؤتوا الزكاة فحذف الاول واقتصر على الثاني كهلا فعل الاعطاء فعل مذهل فلفه دليل على أن المفعول المعطى قد ناله عطاء المعطي والاعطاء احسان ونفع وبر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 لما كان المقصود بهذا تفرد رب سبحانه بالعطاء والمنع لم يكن لذكر المعطى ولا للحظ المعطى معنى بل المقصود أن حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى غيرك بل أنت المتفرد بها لا يشرك فيها أحد فذكر المفعولين هنا يقل بتمام المعنى وبلاغته وإذا كان المقصود ذكرهما الذكره معا يقول له تعالى إن أعطيناك الكثر فإن المقصود إخباره لرسوله صلى الله عليه وسلم بما خصه به وعطاه إياهم من ولا يتم هذا إلا بذكر المفعولين وكذا قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أثرا وإذا كان المقصود أحدهما فقط اقتصر عليه كقوله تعالى ويؤتون الزكاة المقصود به أنهم يفعلون هذا الواجب عليهم ولا يهملونه فذكره لأنهم هو المقصود وقوله عن أهل النار لم نكو من المصلين ولم نكن نطعم المذكين. لما كان المقصود الإخبار عن المستحق للإطعام أنهم بخل عنه ومنع حقه من الإطعام وقثت قلوبهم عنه، كان ذكره هو المقصود دون المطعوم وتدبر هذه الطريقة في القرآن وذكره للأهم المقصود وحذفه لغيره. يطلعك, يطلعك على باب من أبواب إعجازه. وكمال فصاحته وأما فعل الترك فلا يشعر بشيء من هذا ولا يمدح به فلو قلت فلان يترك لم يكن مفيدا فائدة أصلا بخلاف قولك يطعم ويعطي ويهب ونحوه بل لا بد أن تذكر ما يترك ولهذا لا يقال فلان تارك ويقال معطي ومطعم ومن أسمائه سبحانه المعطي فقياس ترك على أعطى من أفسد القياس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 مجازات للوح عليه السلام بصبره وقيامه بحق ربه وبأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وكل المرسلين بعده بعثوا بدينه كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصل به نوحا وقولهم إن هذا قول ابن فقد تقدم أن ابن وغيره إنما أراد بذلك أن السلام عليه من الثناء الحسن ولسان الصدق فذكروا معنى السلام عليه وفائدته والله سبحانه أعلم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 حدثنا سفيان عن موسى ان يوبادت عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم علي فصلوا على انبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني وفي الباب عن انس وقيل عن انس عن أبي طلحة رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال الحافظ ابو موسى المديني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 ولكن قال أصحابه هي مؤولة بمعنى ان لم نتعبد بالصلاة على غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فصل وأما من سوى الأنبياء فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم بغير خلاف بين الأمة واختلف موجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وجوبها على آله على قولين مشهورين لهم وهي طريقتان آل للشافعية إحداهما أن الصندة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجوبها على الآل قولان للشافعي هذه طريقة إمام الحرميل والغزالي والطريقة الثانية أن في وجوبها على الآل وجهين وهي الطريقة المشهورة عندهم والذي صححوا عندها غير واجبة عليهم واختلف أصحاب أحمد في وجوب الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك وجهان لهم وحيث أوجبوها فلو أبدل لفظ الآل بالأهل فقال اللهم صل على محمد وأهل محمد ففي وجهال وجهان وحكى بعض أصحاب الشافعي الإجماع على أن الصلاة على الآل مستحبة لا واجبة ولا يثبت في ذلك إجماع فاصلون وهل يصلي على آله صلى الله عليه وسلم منتردين عنه هذه المسألة على نوعين أحدهما يقال اللهم صل على آل محمد فهذا يجوز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 وهو مذهب أبي حنيفة أيضا وسفيان بن ميينة وسفيان الثوري وبه قال طاوس وقال بن عباس لا ينبج الصلاة إلا على النبي صلى الله وسلم قال إسماعيل بن إصحاب حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدث لي عثمان بن حكيم بن عباس بن حنيف عن إكرمة عن بن عباس أنه قال لا, تصح لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم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 ومنع أن يقال عن علي عليه السلام وفرق أخرون بينه وبين الصلاة فقالوا السلام في حق كل مؤمن حي وميت وحاضر وغائب فإنك تقول بلغ فلان من السلام وهو تحية أهل الإسلام لخلاف أو الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله ولهذا يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين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 فلا يقوم أحدهما مقام الآخر ولهذا في صلاة الجنازة إنما يدعى للميت ويترحم معه عليه ويستغتُله ولا يصلي عليه ولا يصلى عليه بدل ذلك فيقال اللهم صل عليه وسلم وفي الصلوات يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال بدله اللهم فر له وارحم ونعم ذلك بل يعطى كل ذي حق حقه التاسع أن المؤمن أحواج التي لا يدع له بالمغفرة والرحمة والمجاة من العذاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغير محتاج إن أن يدع له بذلك فالصلاة عليه زيارة في تسريف الله له وتكريمه ورفع درجات وهذا حاصل له صلى الله عليه وسلم وإن غفل عن ذكره الغافلون فالأمر بالصلاة عليه إحسان من الله للأمة ورحمة بهم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 وإن قيل بعدم الاختصاص وأنها تسوغ لكل من يسوغ الدعاء له فحيل تسوغ الصلاة على المسلم وإن كان من أهل الكبائر فكما يقال اللهم توب عليه اللهم اغفر له يقال اللهم صل عليه وهذا باطل وإن قيل تجوز على الصالحين دون غيرهم فهذا مع أنه لا دليل عليه ليس له باطل فإن كون الرجل صالحا أو غير صالح وصف يقبر الزيادة والنقصان وكذلك كونه وليا لله وكونه متقيا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 ومقادر ابن حيان وكثير من أهل التفسير. قال وهو قول الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في دواوئي أبي داود. وقال وقد سئل وقد سئل ينبغي أين ينبغي أن يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أليس قال علي لعمر رضي الله عنهما صلى الله عليه قال وبه قال إسحاق بن رواي وأبو ثور ومحمد الجارين الطبري وغيرهم. وحكى أبو بكر في أبي داود. وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك قال أبو الحسين وعلى هذا العمل فاحتج هؤلاء بوجوه أحدها قوله سبحانه وتعالى قل من صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فأمره سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأمة وأن يصلي عليهم ومعلوم أن الأيمة بعده يأخذون الصدقة كما كان يأخذها فيسرع لهم أن يصلي على المتصدق كما كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم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 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن مرأة قالت يا رسول الله صلي عليه وعلى زوجي فقال صلى الله عليه وعلى زولك رواه أحمد وأبو داود في سنن الرابع ما رواه بن سعد في كتاب الطبقات من حديث عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن عليا دخل على عمر وهو مسجأ فلما انتهى إليه قال صلى الله عليك ما أحد ألخى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجأ لكم الخامس ما رواه إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله المسلم حدثنا نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم القارح عن نافع عن أنه كان يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم بارك فيه وصلي عليه وافر له وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم السادس أن الصنكة هي الدعاء وقد أمرنا بالدعاء بعضنا لبعض احتج بهذه الحدة أبو الحسين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 على أبيه على بيغره وتسعيدهم يسار غيرهم وقد استوفيت الكلام عن هذا الحديث وامثاله في كتاب الروح قال فإذا كانت الملائكة تقول للمؤمن صلى الله عليك جاز ذلك أيضا للمؤمنين بعضهم لبعض الثامن فورد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير وقد قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته التافع روى ابو داود عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميام الصخوف. وفي حديث آخر عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون يصيرون وقد تقدم في أول الكتاب صلاة الملائكة على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. العاشر. محمد به القاضي أبو يعلى ورواه بإسناده من حديث مالك بن يخامر. من حديث مالك بن ياخامر خامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لانه قال اللهم صل على ابي بكر فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على عمر فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على عثمان فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على علي فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على ابي عبيدة فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على عمرو بن العاص فانه يحب الله ورسوله 11 ما وياح يا ابن يحيى في مواطئه عن مالك على عبد الله بن نهار قام رأيت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أي ذكر وعمر رضي الله عنهما هذا أبو يحيى بن يحيى الثان عشر أنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أزواجه في الصلاة وقد تقدم قالوا وهذا على أصولكم ألزم فإنكم لم تدخلوهن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة فإذا جزت الصلاة عليهم جزت على غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم الثالث عشر أنكم قد قلتم بجواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تابعا له فقلتم بجواز أن يقال اللهم الله عليه على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأسماعه قال أبو ذكريا نوي واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبع لهم في الصلاة ثم أذكر هذه الكيفية وقال للأحاديث الصحيحة في ذلك وقد أمر به في ولم يزال السلف عليه خارج الصلاة أيضا قلت ومن الأثر المعروف عن بعض السلف اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. الرابع عشر ما رغب أبوي عن الموصلي عن ابن زنجوي حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن أبي مريم حدثنا ضمره بن حبيب بن صهيب عن ابي الدرداء عهدي بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وعلمه دعاء وأمره أن يتعاهد به اهله كل يوم قال قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن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 قال الأولون الجواب كما ذكرتم من التي أنها نوعان نوع منها صحيح وهو غير متناول لمحل النزاع فلا يحتاج به ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتاج به أيضا وهذا إنما يظهر بالكلام على كل دليل دليل أما الدليل الأول وقوده تعالى وصل عليهم فهذا في غير محل النزاع لأنك كلامنا هل يسوء لأحدنا أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله أم لا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 إن قتله حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الامه القيام به واستفاؤه وإن كان صلى الله عليه وسلم يعفو عنه حتى كان يبلغه ويقول رحم الله موسى لقد أولي بأكثر من هذا فصبر وبهذا حصل الجواب عن الدليل الثاني ايضا وهو قوله اللهم صل على ال أبي أوفا وعن الدليل الثالث أيضا ووصلاته على تلك المرأة وزوجها وأما دليلكم الرابع وهو قول عليه لعمر رضي الله عنهما صلى الله عليك فجوابه من وجوه أحدها انه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث فقال انس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا لما غسل عمر وكففنا وقفنا وحمل على سريره وقف عليه فأثنى عليه وقال والله ما على الأرض رجل احب الي أن القى الله بصحيفته من هذا المسجد الثوبة وكذلك رواه محمد ويعلى ابناء عبيد عن حجاج ثوسطي عن أبي جعفر ولم يذكر هذه اللغة ورواه ورقاء أبن عمر عن عمر بن ديلاد عن أبي جعفر عن علي ولم يذكر لغة الصلاة وكذلك من رواه سليمان بن ديلاد عن جعفر عن أبيه وكذلك رواه يزيد بن هارون عن فبيد بن رزوق عن جعفر عن أبيه وكذلك رواه عمر بن أبي جحيفة عن أبيه قال كنت عند عمر وقد سجي فذكره دون لفظ الصلاة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 عنه القرآن وليس في الحديث بشيء والذي يدل على أن هذا ليس بمحفوظه عم عمر أن مالك في موقعه لم يروه على ابن عمر وإنما روى أثرا على أبي هريرة فلو كان هذا عند نافئ المولاب لكان مالك أعلم به من نافع ابن عين الثاني أن قول ابن عباس يعارض ما نقل علي ابن عمر وأما دليلكم السادس الثالث أن الصلاة دعاء وهو مشروع لكل مسلم فجوابه من وجوه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 وكيف أصحه قياس كائل العبد على كالي الرب سبحانه وتعالى وصلاة العبد دعاء وطلب وصلاة الله على عبده ليس الدعاء فإنما هي أكرام وتعظيم وحبة وفناء فإن هذا من صلاة العبد وأما تجدكم العاشر وهو حديث مالك بن يخامر وفيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بات المعمرة ومثمعهما فجوابه من وجوه أنه لا علم لنا بصحة هذا الحديث ولم تنكر إسناده لننظر فيه أثاني أنه مرسل اثارت انه في غير محل النزاع كما تقدم وأما عشر أن ابن عمر كان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه وعلى عمر رضي الله عنهما من وجوه أحدها أن ابن عبد البر قال أنكر على يحيى بن يحيى ومن تبعه في عن, مالك عن عبد الله بن دينار ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على عليه وسلم وعلى عمر وقال وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أتنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأجذ بكر وعمر كذلك رواه من القاسم والقانبي نبي وقعني بكر عن مالك تفرق بما وصفت لك بين ويدعو لأجذ بكر وعمر وبين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما خص به صلى الله عليه وسلم وباللب الجز失 لما خص به صلى الله عليه وسلم باللغة الصلاة قلت وكذلك هو في موطئ وهب لفظ الصلاة مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لصاحبيه الثاني أن هذا من باب الاستغناء على أحد الفعلين بالأول منهما وإن كان غير واقع على الثاني اكتقوا الشاعري على تبن وماء باردة حتى غدت همالة العينها وقول الآخر ورأيت زوجك قد غدى متقلد سيفا ورمحا وقول الآخر وزدجنا الحواجب والعيون فلما كان الفعل الأول موافقا للفئر الثاني في التنس العام اكتفى به منه لأن العلف موافق للسقي في التغذية وتقلد السيف موافق لحمل الرمح في معنى الحمل وتزجيج الحواجب موافق لكهل العيون في الزينة وهاجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للدعاء لأجبك وعمرة في معنى الدعاء والطلب الثالث أن أمن عباس رضي الله عنهما قد خالفه كما تقدم وأما دليل لكم الثاني عشر بالصلاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم ففاسد لأنه إنما صلى, إنما صلى عليهن لإضافتهن إليه ودخونهن في آله وأهل بيته فآله خاصة له وأهل بيته وزوجاته تبعوا له فيها صلى الله عليه وسلم وأما قولكم إنه ألزم على أصولنا فإن لا تقول بتحريم الصدقة عليهن فجوابه أن هذا وإن سلم دل على أن ليس من الآل الذين تحرم عليهم الصدقة لعدم القراضة التي يثبت بها لكن لكنهن من أهل بيته الذين يستحقون الصلاة عليهم ولا منافات بين الأمرين وأما دليلكم الثالث عشر وهو جواز الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم تبعا وحكايتكم الاتفاق على ذلك فجوابه من وجهي أحدهما أن هذا الاتفاق غير معلوم الصحة والذين منعوا الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منعوها مقادة وتابعة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 أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به ولو قيل بتحريمه لكان له وجه سيما إذا جعلها شعارا الله، ومن عملها نظيره أو من هو خير منه وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه فإن لهم ذكره قالوا عليه الصلاة والسلام ولا يقولن ذلك في من هو خير منه فهذا ممنوع من منه ولا يما إذا اتخذ شعارا لا يخل به فتركه حينئذ متعير. وأما إن عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما يصلى على دافع الزكاة وكما قال ابن عمر الميت صلى الله عليه وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها وكما روي عن علي من صلاته على عمره هذا لا به وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينتج وجه الصواب والله الموفق وإليه المرجع والمأهب انتهبنا بفضل الله تبارك وتعالى تسجيل هذا الكتاب المبارك جلاء الأفهام في فض الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزي رحمه الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة